أخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستولبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية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 وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ